موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيم ما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رئين وأمددناهم بفاكية ونحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها, لا لغ فيها ولا تأميم ويطوف عليهم ظلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم تساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم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 تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثليهم كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقرنون أم عيدهم خزاعا ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتوا استمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكه أَمْ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 ساقطين يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصحقون فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصحقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا هم ينصرون وإن الذين غلبو عذاب دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحب ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبارا